حول اسمي القدوس السبوح سبحانه وتعالى يقول المصنف وحفظه الله أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يعني ورد اسم القدوس كما قلنا في القرآن مرتين وأما السبوح فقد ورد في السنة يعني كلمة السبوح بهذا اللفظ سبوح وردت في السنة. أما الإشتقاقات كما سيأتي، فيعني في وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما بلفظ سبوح قد يعني كلمة سبوح، فإنها وردت في السنة كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبوح قدوس رب الملائكه والروح وسياتي ان شاء الله علمت يعني تفصيل حول سبوح قدوس وقد جمع عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس سبوح قدوس جمع بين التسبيح والتقديس كما جمع بينهما في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكه وتقديسهم لله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حينما يعني ورد في جاعل في ارض الخليفه قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من يفسد فيها كان اضر الشيء يعني في بيان انه الفساد وصفكه الإفساد وصفك الدماء. الفساد وسفك الدماء هذا بيان لسبب الخلق وبيان يعني لاستفصالهم انه لماذا يعني تخلق هؤلاء وليس من باب الاعتراض استفسار والاستفسار يعني لماذا يخلق هؤلاء ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وهنا بعض الناس يقول طيب كيف عرفوا أنه يعني أنه سيأتي ناس سيفسدون ويسفكون الدماء؟ الذي عرفهم بهذا أما عرفوا أنهم أن منهم مصلين ومنهم من يزكي ومنهم من يحج ومنهم يعني من يسبح بحمد الله ويقدس له؟ إيه؟ ولكن والله أعلم أن حينما علموا وذلك كله بعلم الله من الله سبحانه وتعالى أنهم سيفسدون ويسفكون الدماء كان ذلك مسوغا ليقول بين يديه رب العالمين يعني لماذا يا رب ونحن نسبح بحمدك ونقدس له يعني الخلق للتسبيح والتقديس وهؤلاء من ورائهم سفك السفك والافساد كيف لو راوا يعني سبحان الله يعني صور واضحه جدا لما يجري الان إيه؟ يعني صور واضحه جدا لهذا السفك وطبعا هم حينما يقولون كما قلنا لا يقولون الا مما علمهم الله سبحانه وتعالى افضل الشيء اللي هو ايه الافساد وسفك الدماء وكان القول لا يستحق أن يخلق ولا يستحق أن يعيش من يفسد وعيه وإسفك الدماء والذي يستحق أن يعيش والذي يسبح بحمدك يا رب ويقدس لك ونحن نسبح بحمدك أي إننا نعظمك بالحمد لك والشكر كما قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك نعظمك بالحمد لك ونعظمك بالشكر ونقدس لك التقديس والتطهير والتعظيم التطهير والتعظيم ومنه قول يعني كما ورد في الحديث السابق سبوح قدوس فسبوح تنزيه لله سبحانه وتعالى قدوس طهارة له وتعظيم فمعنى قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني ننزهك ونبرئك مما يضيف اليك المشركون اهل الشرك من الادعاءات ان لك وردا ان لك بنات يا رب الله الى اخره ونصلي لك ونقدس لك يعني هي النسبة ينسبون الى الله ما هو من صفاته لا ينسبون إلا صف ما يكون من الطهارة صفات الطهر الطهارة من الأبناس والطهارة مما أضاف إليه المشركون والسبوح القدوس اسمان عظيمان دالان على تنزيه الله عن النقائص والعيوب وتل... أنت لاحظوا أن كلمة السلام إيه؟ يعني السلام من الآفات السلام من النقص نقص السلام من مما يضد الكمال السلام السلام يعني وقلنا يعني من باب التوضيح من باب التوضيح تذكر كلمة سبحان الله واتذكر كلمته السلام الآن تذكر سبحان الله واتذكر السبوح واتذكر سبحان الله واتذكر القدوس واضح والآلها الرحيم حينما نمضي من باب يعني المزيد من التوضيح. والسبوح القدوس اسمان عظيمان دالان على تنزيه الله عز وجل عن النقائس والعيوب وتبرئته عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته. وهذا أقرأ في السلام. أليس كذلك؟ السلام من النقاص، سلام من العيوب، سلام من التبرئة. كلمة سبحان الله. تنزه الله عن النقائص والعيوب وتبرئته عن كل ما يضد الكمال وينافي العظم كالسنه النعاس والنوم واللغوب العناء والاعياء والوالد والولد أمير يرد ولم وغيرها وعن ان يشبهه احد من خلقه او ان يشبه هو احدا من خلقه وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير سبحانه وتعالى لا شبيه ولا نظير ولا مثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه يا اخواني القدوس هي فعول من القدس واضح القدوس فعول من القدس وهو الطهاره من إيه الطهارة ومعنى قدوس والطاهر المنزه عن العيوب القدوس والطاهر المنزه عن, إيه؟ عن العيوب قال النجري رحمه, رحمه الله القدوس والطاهر من كل ما يضيف أريه المشركون له طاهر من كل ما يصفونه به مما ليس من صفاته المباركة سبحانه وتعالى آه آه القدوس يعني المنزه عن النقائص القدوس يعني الموصوف بصفات الكمال الموصوف بصفاته الكمال سبحانه وتعالى كلمه القدوس فعول من ايه من القدس وهو ايه الطهاره الطهاره يعني الطاهر المنزه عن العيوب الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون مما ليس من صفاته المباركة تنزيه الله عز وجل مما يضيف إليه المشركون مما ليس من صفاته المباركة السبوح في اللغة اسم آآ آآ مشتق من, إيه؟ من التسبيح يعني المعنى اللغوي هو التسبيح واضح يا اخواني المعنى اللغوي هو التسبيح طيب يعني مشتق من ايه من التسبيح وهو التنزيه معنى الاسم في حق الله يعني السبوح والذي ينزه عن السوء عن النقص عن المعايب عن الشريك عن كل ما يليق بالالهيه فالسبوح والقدوس هو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى هذا معنى السبوح والقدوس ويعني هنالك من العلماء من يقول يعني المراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس الصادح المسبح المقدس يعني انا سبحته تسبيحا فالله عز وجل مسبح نزهته فهو منزه قدسته فهو مقدس القدوس والسبوح بمعنى المسبح والمقدس المنزه عن كل نقص ومجموع ما ينزه عنه تبارك وتعالى شيئان احدهما انه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله سبحانه وتعالى فان له المنتهى في كل صفه كمال اذن سبوح قدوس وتنزيه الله عز وجل يتمثل يعني في شيئين مجموع يعني ما ينزه به في أمرين أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله لأن الله عز وجل المنتهى في كل صفة كماله فالله عز وجل له كمال العلم كمال القدرة كمال العلمة كمال كمال السمع واضح إخواني فحينما تقول سبوح قدوس وحينما تقول سبحان الله وحينما تقول الله عز وجل هو السلام سلام من يعني ما ينافي صفات الكمال لان الله عز وجل موصوف بكمال كل صفه من الصفات منزه عما ينافي ذلك لو جئنا اتينا بمثال مثلا العلم ايش اللي بنا في العلم النسيان الغفله وأن يعجب عنه مثقال ذره في السموات والأرض ان يغيب عن الله تعالى الله عن هذا العلو الكبر او ان يغيب عن شخص معين اي شيء من العلم فالله عز وجل لا يعجب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السموات فلا اصغر من فمنزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة وأن يعجب عنه يعني ان يغيب عنه مثقال ذره في السموات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب وموصوق بكمال الحياة والقيومية منزه عن ضدها من الموت إيش ضد الحياة؟ الموت منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم السنة اللي هي ايش النعاس لا تأخذه سنة ولا نوم اللي قل نعاس لا يأخذه نعاس فينعس ولا نوم فيستثقل نومه موصوف بالعدل والغنى التام منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه وموصوف بكمال الحكمة والرحمة هذه كل صفات كمال كمال الحياة كمال قيومية كمال العلم كمال القهر كمال المجد كمال الحمد يه؟ ومنزه عن كل ما ينافي صفات الكمال ما ينافي صفات الكمال وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها او يضادها الثاني انه منزه عن مماثله احد من خلقه او ان يكون له ند في من الوجوه الله عز وجل سبوح قدوس منزه عن أن يكون عن مماثله احد من خلقه او ان يكون له ند من وجه من الوجوه فهو الواحد الاحد فالمخلوقات كلها وان عظمت وشرفت وبرغت المنتهى الذي يريق بها من العظمه والكمال مثل الملائكه مثلا فليس شيء منها يقارب او يشابه الباري سبحانه وتعالى بل جميع اوصافها تضمحل اذا نسبت الى صفات باريها وخالقها مهما بلغت المخلوقات من الكمال المخلوق لكنها لا تقارن معايا افمن يخلق كما الله يخلق سبحانه وتعالى بل جميع اوصافها تضمحل اذا نسبت الى صفات باريها وخالقها بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي اعطاها اياه من الذي اعطاها كمال المخلوق وعظمه المخلوق قدره المخلوق وعلم المخلوق وسمع المخلوق وبصر المخلوق من الذي اعطى الله سبحانه وتعالى الخالق رب العالمين هو الذي اعطى اعطاها اياه والذي خلق فيها العقول والسمع والبصر والقوى الظاهره والباطلة قال تعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعمل وفي الحديث ان الله يصنع كل صانع وصنعته وفي لفظ يعني الله عز وجل ان الله خلق كل صانع وصنعته ان الله عز وجل خلق كل صانع وصنعته فالله عز وجل الذي خلق الخلق اي مجد اي عظمه في المخلوق الله هو خالقها فاين هذه العظمه مع العظيم واين السميع من السميع واين البصير من البصير لا يستويان مثلا وهو الذي علمها والهمها الملائكه الانبياء عليهم السلام الاولياء الصالحين مهما بلغ يعني الانسان من العظمه عظمه الملائكه فيما هم فيه هذا كله أي من الله عز وجل وهو الذي علم والهم يعني حتى العقول والسمع والابصار والقوى الظاهره والباطنة عند المخلوقات عند الإنسان عند الجان عند البهائم عند الدواب الله جل هو الذي قدر فهدى الذي قدر فهدى سبحانه وتعالى علم والهم هذا كل من الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال يعني دائما تذكر الخالق إذا تذكرت الخالق الأمور يعني تسهل لذلك حتى في فتنة الدجال يقول السماء امطري فتمطير الأرض امتي فتنبيت وكذا وفيما يظهر للناس أنه يحيي الموتى ولا يستطيع أن يحيي الموتى يعني أن يحيي الموتى لا يستطيع لكن الآن ما الذي يجعلك تكفر بهذا الدجاج وتزداد بصيرة بالسداد والرشاد أن تتذكر الخالق العظيم فالله ليس في العور. هذا اعور واضح العور إه؟ ومكتوب بين عينيه كافر مهما بلغ من العظمة طيب أزل حروف لي الحروف قبل أن تزعم أنك تحيي الموتى وأنك يعني سبحان الله عطلهم هذه الحياة وتقول سماء أمطر فتمطر يعني عينة أحيى عينك أنطر عينا واحدة سامحينك ولكن لا يستطيع أمام عظمة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فحينما تتذكر قدرة الله يعني عظمة الله عز وجل الأمور تنتهي الإشكالات. كما يتذكر الإنسان أن النبي عليه السلام قال إنه سيات الدجال يقول سلام قربة تُمطر الأرض المُتيفة تنبت. فالتمسك بهدي النبي عليه السلام و. بالدليل والبرهان هو المنقذ والمغيث بإذن الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إنما يكون بتدريئة الله وتنزيه عن كل سوء وعيب. هذا الذي نقول دائما كر في كل الدرس مع إثبات المحامد وصفات الكمال له سبحانه على وجه اللائق به لا يكفي الحقيقة التسبيح والتنزيه والتقديس دون ان تثبت ايه المحامد وصفات الكمال لابد بد لا انفصام بينها لا تفريق ابدا قال شيخ الاسلامي رحمه الله والامر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء ويقتضي كذلك يعني اثبات المحامد التي يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده تكبيره وتوحيده الامر بتنزيه الخالق سبحانه وتعالى وتقديسه ماذا يقتضي ان ننزهه عن كل عيب وسوء وان نثبت المحامد أن نثبت المحامد التي يحمد عليها ايوه فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده آآ آآ بعض الفرق معطل من اهل البدع يعطلون ما الصفات يريدون ان ينزهوا الله يقولون ما على الله كيف يقال بان له يدا ارادوا ان ينزهوا الله فعطلوا صفه صفه من صفات الله عز وجل ولو قيل المخلوق ليس له يد لكانت عيبا فكيف وقد نسب الله عز وجل هذه الصفه لنفسه وان تنفيها عنه فهذا يعني لا بد الحقيقه حينما تنزه ان تثبت المحامد وان تثبت يعني ان لا ينافي ذلك الكمال فاهل البدع من معطلي هذه الصفات ارادوا ان ينزه الله عز وجل لكنهم في الحقيقه وقعوا في الانكار والجهود والضلال والبهتان إيه؟ قالوا أو ارادوا أن ينزه الله عز وجل من أن يكون كلامه بصوت وحرف قالوا هذا كلام نفسي نزهوا ذلك هذا التنزيل تعظيم لكن عطروا صفة إيه؟ صفة الكلام وكيف علمت؟ علمتم أنه كلام نفسي الله عز وجل قال في حق عيسى عليه السلام مخاطبا منادياً ربه عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كيف علمت ما في نفس الله؟ كيف علمت ما في نفس الله سبحانه وتعالى إنه هذا كلام نفسي كلام عقيدة السنة والجماعة بصوت وحرف بصوت وحرف فأرادوا أن ينزه الله عز وجل فقال هذا كلام فوقعوا في الجحود والإنكار والضلال عياذا بالله عز وجل قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى فسبح بحمد ربك أي سبحوا بما حمد به نفسه فسبح بحمد ربك يعني سبحوا بما حمد به نفسه إذ ليس كل تسبيح بمحمود كما إن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات فقوله عليه الصلاة والسلام فقوله رحمه الله إذ ليس كل تسبيح يعني من قبل الناس بمحمود هو كلام في غاية الأهمية إذ إن تسبيح الله عز وجل بإنكار صفاته وجهدها وعدم إثباتها امر لا يحمد عليه فاعله بل يذم غايه الذم يعني التصبيح بانكار الصفات وجحت هذه النعوت وعدم اثباتها امر غير محمود وانما هو امر مذموم ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين من الذين نزه الله نفسه عن قولهم وتعطيلهم ماذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام تنزيه لله ينزه نفسه سبحانه وتعالى رب العزة رب القوة والبطش رب القوة والبطش عما يصفه هؤلاء ههه المفترون من مشركي قريش من قولهم يعني الله عز وجل له ولد او يقولون الملائكه بنات الله وغير ذلك من يعني من الافتراء ومن الشركيات ومن الادران فقال الله سبحانه وتعالى في حق نفسه العظيمة وذاته الكريمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وامنه من الله للمرسلين سلام لهم من العذاب والفزع يوم القيامة من يوم العذاب الأكبر لماذا يعني لأنهم يعني لم يقولوا ما قاله المشركون في حق الله ما وقعوا ولم يضيفوا ما أضاف المشركون وسلام على المرسلين أمنة من الله وجل المرسلين الذين أرسلهم إلى أممهم من فزع يوم العذاب الأكبر وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل الله تبارك وتعالى يعني هذا العذاب أمنة سلام على المرسلين يعني هم آمنون بذلك العذاب يوم الفزع الأكبر لماذا لسلامة ما قالوه في حق الله تعالى من النقص والعيب واضح لماذا السلام وسلام على المرسلين لسلامة معتقدهم ولسلامة ما قالوه في حق الله تعالى من النقص والعيب فكل من أراد السلامة يوم الفزع الأكبر فليسلم لسانه من أن يقول النقص والعيب في حقي الله عز وجل إحنا استفدنا من قولنا وسلام على المرسلين قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني استفدنا هل خبر أنه سلام على المرسلين وانت يعني ما ليس لك علاقة لا حتى تكون من اتباع النبي عليه السلام ومن أتباع هؤلاء الف الناجين الفائزين فاسلك مسلكهم اسلك مسلكهم بأن تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب حتى ينالك هذا السلام من كل يعني من الفزع الأكبر يوم القيامة فيقول هنا المصنف حفظه الله عز وجل فسبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل سبحان ربي رب العز وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوه في حق الله من النقص والعيب ايه ان تسبيح الله وتقديسه ان تسبيح الله وتقديسه وتنزيحه وتعظيمه يجب ان يكون وفق دلائل الكتاب والسنة وفي ضوء فهم سلف الأمة يعني هذا التسبيح والتقديس ما هو على كيف وكيفك الآن كثير من الناس يعني أصحاب امزج واصحاب هوى والعقائد الضالة من اليهود والنصارى والمجوس يرون انهم نزهوا الله حق التنزيه اليس كذلك يعني مختط التنزيح عندهم أن يكون الله ولده، أليس كذلك؟ لا هذا تنزيه، تنزيههم رب العالمين. هذا كله باطل بباطل، ياه. يجب أن يكون وفقاً دلائل الكتاب والسنة وفي ضوء فهم سلف الأمة، يعني أمور توحيفية، بما في ورد فيها النصوص، لا اجتهاد في ما ورد النصوص، ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة. أو الضنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الرب سبحانه زعما منهم أن هذا من باب التسبيح والتخديث ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم يعني من كان يعتمد على هواه بغير دا من الله فإنه يزل في هذا الباب ويقع في انواع الباطل وسنوف من الضلال ومن عافاه الله من هذا السبيل في تسبيحه فقد هدي الى صراط مستقيم الله هدينا الصراط المستقيم اذا تسبيح الله عن كل امر لا يليق بجلاله يجب ان يكون وفق الكتاب والسنه ويعني على فهم سلف الامه اذا التسبيح طاعه عظيمه وعباده جليلة حبيبه الى الرحمن ثقيله في الميزان كما قال عليه الصلاه والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تسبيح طاعة عظيمه عباده جليله ثقيله في الميزان اجرها عظيم عند الله عز وجل فيجب ان تكون على مراد الله عز وجل وكما بين ربنا عز وجل وكما فصل نبينا عليه الصلاة والسلام وكما مضى على هذا المنهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أي التسبيح صلاة جميع المخلوقات كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه سبحانه وتعالى إنه كان حليما غفورا يعني انه كان حريما لا يعجل على خلقه المخالفين أو الكفار لا يعجل عليهم بإيه بالعقوبه لا يعجل على خلقه الذين يخالفون أمره ويكفرون به ولولا ذلك لعاجل هؤلاء المشركين الذين يدعون معه لآلهة والأندادة والعقوبة وما ترك على ظهرها من إيه من دابة لو كان يعجل ما على ظهرها من دابة هذا يعني إنه كان حليما لا يعجل على خلقه الذين يخالفون الأمر ويكفرون به لا يعجل عليهم العقوبة غفورا ساترا عليهم ذنوبهم إذا هم تابوا منها بالعفو يعني منه لهم الله جل يعفو عنهم وبه ترزق جميع المخلوقات ترزق بهاش بالتسبيح كما صح عن عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته امرك بلا اله الا الله فان السماوات السبع والاراضين السبع لو وضعت فيك كفه وضعت لا اله الا الله في كفه رجحت بهن لا اله الا الله لو السماوات السبع والارضين السبع وضعت في كفه وغرعت لا اله في كفه رجحت بهن ايه لا اله الا الله ولو ان السماوات السبع والارضين السبع كن حلقه مبهمه مغلقه قصمتهن لا إله إلا الله القسم الكسر كسر الشيء وإبانته والفصم كسره من غير إبانه ورد, ورد وردت روايتان يعني في, في, في الحديث نعم فصمتهن لا إله الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق من أراد المزيد من الرزق فليكثر من سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد كثر من سبحان الله وبحمد سبحان الرحمن. فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق إيه الخلق رواه الإمام أحمد والبخاري في الادب المفرد جعلنا الله عز وجل من المسبحين بحمده المؤمنين باسماء وصفاته المحققين لتوحيده وتعظيمه إنه سميعاً مجيب اللهم آمين طيب في دقائق إذا كان هناك سؤال أو نرخص الآن الدرس في ناس عنده سؤال فضل العناء <تسؤال> والإعياء العناء والإعياء واللغوم واللغوم <والعياد. تسؤال> والدرس والله الله لا تتأخرت عن الدرس لا الله هي وردة مرتين صح ولا صفحه والصفحه اللي بعدها يعني كلمه السنه كذلك وردة مرتين على كل حال سيد العناء والاعياء باختصار العناء والاعياء التعب والاعياء العجز والضعف من القيام بالشيء يعني واضح الان خلينا في القدوس والسبوح نشتغل. ان الله جميل يحب الجمال خلينا الان كنا بارك الله فيك اللي مركز واللي معانا واللي يتفاعل مع الدرس بصراحه بيسال ويجي واحد ثاني والله الله شيخ طب يعني مساله من مساله الطهاره يعني والاستنجاء وكذا وين وين يعني سامحوني يعني انا لما اتكلم اخي حبيبتي ما اتكلم عليك ابدا لانه من تتكلم في الاسماء الحسنى وما زلت في الدائره يعني ما في اشكال لكن تكلمنا تكلمنا عن السبوح لا بد أن يقع في النفس لا بد من استفسار أو استفصال في الأمر شو رأيكم أيها تفاضح شيخ الله إحبارك كلمة مفيد من كلامه رحمه الله تعالى أنه من أعوال المسبح الله عز وجل علي أن يستحق معنى هذا التسبيح كما أعواله الله عز وجل هذا لا شك أنه مفيد لكن الاستحضار تعرف أنك يعني كثير من الناس لا يستحضر هذا المعنى وما زال في دائرة الإسلام لكن كل ما أرد الإنسان أن يسمو ويعلو وأن يبلغ درجة الكمال الإنساني يحقق هذه المعاني يحقق إيش هذه المعاني هذا شيء جميل نعم شكرا شكرا لو قال طائل يعني منزم الحمد لنفي ذلك من المسيان والغفل كيف يوفق ذلك وقوله تعالى نصر الله ونسيه هذا النسيان بمعنى الترك وليس النسيان الذي هو النقص ليس النسيان بل هو يعني هذا معنى الكمال ومعنى العدل ومعنى الحكمة وأنه فعال لما يريد ويدخل في قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء فهذا النسيان يعني حقيقة لا ليس نسيان نقص وإنما بمعنى الترك يعني وليس النسيان الذي يبادئه العلم وليس هو من نوع الغفلة والضعف أبدا بل لا يتناقض مع الكمال بل هذا هذه الكلمه هي من كمال الله سبحانه وتعالى يعني تتناسب مع صفات الكمال والعدل والحكمه وهو علام الغيوب واضح هذا هو يعني وردت عده نصوص الحقيقة في في لفظ النسيان لكن لا تعني هذه اللي النسيان يعني انه يصيبه نسيان المخلوقات تعالى الله عن هذا علو كبيرا وهو عباره وتعبير قراني ربما يكون تعبير يعني الشرعي لا بمعنى النقص وإنما بمعنى الترك فليس هو بالإهمال أو ليس هو بالاخفال وليس هو بذكر يعني أنه عياذا بالله آفة من آفات العلم وضاد العلم ضاد الكمال وإنما هو حقيقة يعني بمعنى الترك عقابا عقابا للإنسان الذي نسي الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل كرهه ولم يرحمه نسيه من الرحمة لا بمعنى أنه الآن وأسوأ أصلاً يقول فاليوم أنساك كما يقول أنش كيف أنساك ويتكلم الرجل يقول أنساك فاليوم أنساك وابيت إيران أعرض عنك كما أعرض غيره نعم.الإنسان يسبح الله عز وجل يعني يتجنب الله الغفلة يعني.إيه.يعني يتجنبه الله الغفلة يتجنبه مثلًا أن السير كثرة التسمية.أعَد أَعَد أَعَد الكلام.أَطَر أَطَر أَطَر في الله عز وجل هل تكون يا وَقَائِيَ من الْغَفْلَة ومن طبعا هذا التسبيح هو شكوى والقاية من الشيطان التحسين من الشيطان التسبيح هو التوحيد توحيد الخالق التسبيح يحتاج أن تكون حصاً يعني لك حصن من, إيه؟ من الشيطان والتسبيح شجر في الجنة والتسبيح يعني الايمان يزيد وينقص الطاعه وينقص المعصية وهذا يعني من فتوحات الله وسبب الرزق يعني لا لا تستطيع أن تحصي الحقيقة فوائد التسبيح وفوائد الذكر بشكلها نعم سيدنا الله بارك لك أسمع تفسير بالنسبه نسبح لك ونقل قاتل شلاء نسبح جنسك في الأرض قبل الإنسان خياساً علينا يعني, يعني أشياء ونقل قاتل الضروع على الإنسان إذا يصبح خريفاً في الأرض <تصفيق> هذا الأمر يحتاج إلى دليل قال الله عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم معنى أين الدليل على أن هنالك مخلوقات كانت قبلها ما الدليل قال الله عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم الدليل إما آية من القرآن من كتاب العجل أو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام المغيبية هذه فما الدليل على أنه كان ذلك لكن إني أعلم من تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرضوا علمائك فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الكلام قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اذا هذا من تعليم من من تعليم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا من تعليم رب العالمين نعم ماذا الطفول حول الرب ويقول للرب. نعم. إيش الفائدة اللي بيسبح في القدس يدخل الإنسان هذا ما سبح ولا قدس يعني هو سبح الحقيقة يعني آه يعني سب في فهمي، مقولنا إنه شروط التسبيح ما تنافي كمان خالق عز وجل لا تقع في الشركيات والوثنيات، فمعنى القدوس من القدس هو الطهارة. وقدس هذا الصنم قدس هذا القبر قدس هذا الوثن لكن ما قدس الله سبحانه وتعالى قدس الله واشرك في التقديس ايه اشرك في تقديس انه قدس ما لا يكون حقه ايه التقديس ماشي يا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله